الحمد لله الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة مالك الملك ومدبر الأمر لا خروج لمخلوق عن أمره ولا يقع شيء إلا بعلمه رفع أقواماً ووضع آخرين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله أكبر كبيرا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب العز والبقاء لدينه والعلو والنصر لأوليائه والذل والهوان على أعدائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقام الحجه وأرسى دعائم الملة فما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودينه قد بلغ العرض والعجم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون المباركون فإن تقواه عماد الخير وسعادة السعادة وسبب لنيلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كم من عين لله باكيه وكم من جبهة له ساجده وكم من ألسن بذكره لاهجه الله أكبر صام له الصائمون وقام له القائمون واستغفر المتسحرون وأنفق الموسرون وانقطع المعتكفون وترنم بآياته القارئون واليوم خرجوا لصلات العيد يكبرون ولشعائر الدين يعظمون لا يرجون شيئا من الدنيا وإنما يرجون قبول الله لهم وعفوه ومغفرته ورحمته ورضوانه وجنته فالله أكبر على ما هداهم والله أكبر على ما حباهم الله أكبر عرفه المؤمنون فأحبوه وعظموه وعبدوه وجهله المستكبرون فكرهوا شريعته وصدوا عن دينه وحاربوا أولياءه فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون صمت في حر شديد ونهار طويل ريح سموم شمس حارقة وجدتم عطشاً أيبساً أكباد وجفف الشفاه وكان أثر الصوم بادياً على الوجوه واليوم واليوم تحضرون عيدكم بعد تمام صومكم وإكمال نعمة الله تعالى عليكم فأعلنوها اليوم يوم فرح وبهجة قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عيدنا نحن المسلمون يأتي بعد شعيرة عظيمة فتأملوه فبعد شهر صيام وقيام يأتي عيد الفطر وبعد عشر مباركة وحج بيت الله الحرام يأتي عيد الأضحى ففرحنا وعيدنا مرتبط بما يقربنا إلى ربنا ويحببنا إليه جل في علاه يحمد المسلمون الله تعالى لأنه أنعم عليهم بما يفرحهم والله تعالى يحب المدح والحمد كما روى البخاري لا شيء أحب إليه المدح من الله بل يفرحون بما يكون السببا لتمكين المسلمين ودحر الكافرين وتأمل قول الله جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بل جعل أهل الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها جعل أهل الجنة يفرحون فرحا دائما وكبيرا وتأمل معي قول الله فريحين بما آتاهم الله من فضله بل جاء في وصف فرحهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا لماتوا فرحا إن المسلم أيها المؤمنون إن المسلم أول أول الناس بهذا الفرح فإن فيه إظهار لنعمت الله وانسجاما مع مع طبيعة البشرية مع طبيعة النفس البشرية السوية فافرحوا وأفرحوا من حولكم في يومكم هذا فإن الله جعل لكم العيد لتسعدوا ولتتروح النفوس بعد جهد مكثف في العبادات والطاعات ولكنه فرح مرتبط بشكر الله وحمد الله وسناء الله وتكبير الله ولذلك شرعت هذه الشعيرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون صمتم شهركم وأرضيتم ربكم وحضرتم عيدكم فأبشروا بجوائز الله لكم وابقوا بعد رمضان على عهدكم مع ربكم فإن الله تعالى يعبد في كل زمان ومكان وحاله وحال في كل زمان ومكان وحال وتأملوا قول الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ويا من ضيعتم رمضان في اللهو والغفلة والنوه والبطالة وحضور مجالس الزور ومشاهدتها توفوا إلى الله تعالى ما دمتم في زمن الإمهال فإن الدنيا دار مغرَّة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسٌ يا حسرة على ما فرَّدت في جنب الله وإن كنتُ لمن الساخرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون إن أعظم فتنة هي الفتنة في الدين وأعظم فتنة فيه فتنة التفرق حين تكثر الأهواء وتختلف الآراء وتتباعد النفوس وتتباغض القلوب وهي الحالقة التي تحلق الدنيا والآخرة فلا دنيا تصلح بالاختلاف والتفرق ولا دين يستقيم بتفرقته إن الدين إن أيها المؤمنون إن أعظم رزية أضعفت الأمة قديما وحديثا وفرقتها هي تفريق الدين وتفرقته تؤدي ولا بد إلى الاختلاف والتفرق لأن تفرقة الدين تنشأ عن الهوى وأهواء الناس تختلف ولا تتفق لقد كانت الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مجتمعة على كلمة سواء لأن الدين لم يفرق. فلما فرقه من بعدهم تفرق الناس على ما تفرق منه فاختلفوا وكانوا شيعا إن الدين المنزل أيها المؤمنون إن الدين المنزل أيًا كان هذا الدين نصرانيا أو يهوديا أو إسلاميا إن فرقه أصحابه فأخذوا ما يهوون وتركوا ما لا يهوون فهم إلى تفرق واختلاف ثم احتراب واقتلال واقتتال صائرون وهكذا كان حال أهل الكتاب فنهينا أن نسلك مسلكهم وتأمل معي قول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فيحون بل أخبر الله تعالى نبيه بعد من فرقوا دينهم عنه وهذا يقتضي البراءة ممن يفرق دين الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إن المفرقين لدين الله إن المفرقين لدين الله يعاقبون بخزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن خزي الدنيا اختلاف الكلمة وحدوث الفرقة وتباغض القلوب وحلول الخوف وسلب النعم فتأمل قول الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أيها المؤمنون إن اجتماع الدين بأخذه كله وعدم تفرقته سبب لاجتماع الكلمة وتقارب القلوب وهو وصية الله تعالى لأولي العزم من الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فلنجتمع فلتجتمع القلوب على محبة الله ولتنبذ الفرقة والاختلاف ولتأخذ بالدين كله ولا تفرقه فإن النجاة في الدنيا والفوز في لا يكون إلا بذلك كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا أكبر درس للأمة الإسلامية مع هذا العيد المبارك واجتماعهم وألفتهم ومحبتهم لبعضهم وفخرهم بما من الله عليهم من تمام شعيرة الصيام والقيام في مدرسة رمضان العظيمة فكبروا ربكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم أيها المؤمنون العيد فرصة لتحسين العلاقات وتسوية النزاعات وقطع العداوات ورحم الله من أعان على إعادة مياه المودة إلى مجاريها اجعل هدية العيد لهذا, الع... لهذا العام عفوا وصفحا وغفرانا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، واليَعْفُو، واليَصْفَحُ. ألا تحبون؟ ألا تحبون؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلا والله نحب أن يغفر الله لنا. إذاً واليَعْفُو، واليَصْفَحُ. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الرجل الكريم هو من يعفو عن الزله ولا يحاسب عن الهفوة. فليس زعيم القوم من يحمل الحقد. ليس كريما ولا عظيما ولا سيدا من يجمع الأحقاد ويحمل الضغاء ويداوم على الجفاء والقطيعة لأنه لا بد أيها المباركون لتحسين العلاقات من نفوس كبيرة وأخلاق الكبار فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون أطفئ لهيب العداوة ببرد الصدقة فإن ذلك من أفضل البر فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد وغيره أيها المؤمنون لا خير يرجى من الخلف والنزاع والتنازع ولا صلاح يؤمل من التشاحن والتقاطع فهذا يوم التسامح هذا يوم التصافح هذا يوم التلاحم هذا يوم التراحم فتصافحوا يذهب يذهب الله عز وجل الغله من النفوس وتسامحوا تذهب الشحنان وخذوا بأيدي بعضكم وطهروا قلوبكم واقيلوا العثرات واقبلوا المعذرة من الجلات وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله، إخوانا، ومتى حصل بين مسلمين عتب أو نبوة أو غضب لم يجز لأحدهما أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أي ثلاث ليال، فمن هجره فمن هجر فوق ثلاث فمات. دخل النار فمن هجره فمات دخل النار اخرجه ابو ياؤود وصححه النووي وابن تيميه والألباني ويؤكد هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان يعني قاطع رحم بعد هذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفر الرحيم الحمد لله. الحمد لله الحمد كثيرا والله أكبر كبيرا أفرحنا بالعيد ورزقنا الجديد ومتعنا بالعيش الرغيد فله الحمد لا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العيد من شعائره المعظمة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأي دين جعل أنس الناس وفرحهم عباده يؤجرون عليها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر بالتوسعة على الأهل والولد يوم العيد حتى يعلم الناس أن في الإسلام فسحة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيتها المرأة المسلمة أيتها الصائمة القائمة إن الأمل معقود عليك في تربية جيل صالح ينفع نفسه وينهض بأمته فكوني أمة فكوني أما تصنع أمة فإن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله نشأ يتيما بلا أب يتيما فصنعته أمه برعاية الله تعالى وتوفيقه فصار أمة في رجل ومن لا يعرف من أهل الإسلام أحمد بن حنبل وكل علمه وجهاده ونفعه للأمة المسلمة طوال القرون فلأمه التي ربته وأدبته وقامت عليه مثل أجره لأنها صنعته إماما ولم تتركه عابثا لا هي وكانت أم الشافعي رحمه الله تلتقط الأوراق التالفة له ليكتب على قفاها دروسه وما رده الفقر عن صنع إمام من أكبر آئمة الإسلام كثير من عظماء الشرق والغرب صنعتهم نساء من أمهات وأخوات وقريبات ومن كثرتهم ألفت في ذلك مصنفات آيتها الحرة العفيفة إن استنساخ الأسرة الغربية الشقيّة المفككة يجري على قدم وساق لاستنباته في بلاد المسلمين لنقل المرأة من فضاء الإسلام الرحيب إلى حرية الغرب الضيقة التي حولت المرأة إلى سلعة في سوق رقيق ضخم روجت له عبر الدعايات المضللة والأطروحات الزائفة. والرجل إذا سهل حصوله على المرأة زهد فيها فأهانها ولم يكرمها وهو حال المرأة في الغرب تتمنى رجلا تأوي إليه وتثق به وتطمئن له وتأمن عنده فلا تكاد تجده إلا قليلا لأنه يجد مئات غيرها بالصداقة المجانية فلماذا يوثق نفسه برباط الزوجية فهل تتنكر مسلمة لدينها الذي أعزها ورفعها وجعل الرجل يتوسل إليها بخطبتها ومهرها وحفظ حقوقها لتعيش في كنفه وتأمن معه هل ترفض ذلك لترضى بسلطة عشرات الرجال عليها يحمون حولها وينصبون شباكهم للإقاع بها لا عاقلة مؤمنة ترضى بذلك فضلا عن مؤمنة بدينها محبة لربها معتزة بإيمانها مفاخرة بطهرها وعفافها فاحذرنا مصائد الأعداء ودعواتهم المزخرفة بتحرير المرأة وحقوق المرأة فليست إلا ذلا وإهانة واستغلالا فإن الله قد حفظ لكم حقوقكم وشرع للرجال وللمؤمنين أن يرعكم حفظ الله نساء المسلمين بحفظه وأسبق عليهن ستره وحماهن من كيد الكائدين ودعوات المفسدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون افرحوا في هذا اليوم العظيم فإن الفرح به عباده وبروا والديكم وصلوا أرحامكم أحسنوا إلى جيرانكم ولينوا بأيدي إخوانكم أدخلوا السرور على أهلكم وأولادكم ومن حولكم أشعروهم بأن العيد عدهم ولا تنسوا إخوانكم المتهدين والمحرومين في كل مكان من صالح دعائكم وجزيل عطائكم وأتبعوا رمضان بصيام ست من شوال وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بعد هذا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودم الأعداء كأعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصار المعتدين والرافضة المتربصين اللهم عليك بهم وعلى الرافضة المتربصين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم شتت شملهم خاله بين قلوبهم اللهم واخصص بذلك النصيرية المعتدين في بلاد الشام اللهم اشتد وطعتك عليهم وارفع عافيتك عنهم اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المرابطين في بلاد الشام اللهم ارفع رايتهم وأعلي كلمتهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم افرحنا في عيدنا هذا اللهم افرحنا في عيدنا هذا بنصر وتمكين لإخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بالسوء اللهم اشغله في نفسه وجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أمتنا وولا تأمرنا اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير واصرف عنه كل شر يجعله ناصرا للسنة وأهلها قامعا للبدعة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا